بسم الله الرحمن الرحيم نسروا إخوانكم في الموقع الرسلي لفضيلة الشيخ نسمى العوى الفجيح حفظه الله ورعى نقدم لكم قادم الماد والذي هي في العبق من تفسير سورة الفلق والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسجر ليه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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي به إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين وقولوا قولا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان رفضه الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فما زلنا مع سلسلة تفسير اتصال السور من كتاب الله تبارك وتعالى وبعدما تكلمنا عن سوره الفاتحة وتفسيرها وتكلمنا عن سوره الإخلاق نتكلم اليوم عن سوره الفلق واختلف العلماء هل هي مكية أم مدنية والصحيح أنها مدنية ومعنى مدني ومعنى مكي كثير من الناس يقولون المكة ما نزل في مكة والمدني ما نزل بالمدينة. وهذا غير صحيح. هذا خطر. فالطراب أن تعيد السورة المكية هي التي نزلت قبل الهجرة. والمدنية هي التي نزلت بعد الهجرة وي كانت في مكة أو في أو بغيرهما الذي نزل بعد الهجرة هذا هو المدني فذه سورة سورة الفلب هي سورة مدنيه. يقول الله سبحانه وتعالى فيها قل اعوذ برب الفلق وقل اي قل يا رسول الله وقول يا ايها المسلمون الى يوم القيامه وقد قال قائل قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق كل هذه قيلت للنبي عليه الصلاه والسلام فقال انما نحن نقرا من قوله اعوذ رب الفلق ولا نقول اعوذ ولا نقول, رب ولا نقول رب الناس ولا نقول قل اعوذ برب الناس ونقول هو قاهر احد ولا نقول قل هو احد هذا الكلام باطل من هذا القول لان النبي عليه الصلاه والسلام حينما أنزلت عليه قل وهو المأمور بقل قرأها بقل هو الله احد رغم انه هو المأمور بقل فنحن نقراها كما قراها النبي عليه الصلاه والسلام وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام هكذا علمنيها ربي وانا اقراها هكذا كن ربي بالله هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ولا ينبغي لاحد ان يغير من القران شيئا بان يزيد فيه شيئا او ان ينقص منه شيئا لانه اذا زاد فقد حرف وكذلك اذا نقص فقد حرف ومن حرف كلمة واحدة من كتاب الله عز وجل فقد حرف في القرآن شيئا فقد كفر بالله عز وجل فالأسرائيل حينما قال الله عز وجل له ادخلوا الباب سجدا وقلوا حطة فدخلوا على ادبارهم وقالوا حمطة فقال الله عز وجل لأنهم زادوا ليس كلمة واحدة وإنما زادوا حرفا واحدا الحطة شمطة ذات حرف النور. فقال الله عز وجل فبدل الذين ظلموا. ظالمين. قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يبصقون. فسمى هم فاسقين. وعزبهم من السماء لانهم زادوا حرفا واحدا في كلمة واحدة من, من كلمات الله سبحانه وتعالى. اذا قل معناها قل متعوزا بالله. والاستعادة لا ينبغي ان تكون الا بالله سبحانه وتعالى. لذلك لما كان المشركون الاوائل يسافرون من الليل. ويعبدون في بطن الاوية والصحراء. كان الواحد منهم اذا خاف وجاءت الشياطين. فخوفته باصواتها فكانوا يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فالله سبحانه وتعالى حاسبهم بذلك وقال وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم غاهقا أي زيادة في الخوف فلا يجوز لأحد أن يستعيذ بغير الله فمن استعاذ بغير الله عز وجل أجرك بالله وليس الشرط بالاستعاذه بغير الله ان يقول اعوذ بفلان او بشيخ فلان من الشيطان الرجيم ليس هذه الاستعاذه بغير الله فقط نعم هذه استعاذه بغير الله ولكن ينبغي اليها ان تلتجئوا الى غير الله عموما في دفع الشر ودفع الشده هذه استعاذه بغير الله لان كلمه اعوذ قل اعوذ برب القلق كلمه اعوذ هو الهيئة اختجاوه الى الله لتبع الشر فمن اختجأ الى غير الله لتبع بوه نزل به فيكون قد اتعاد بغير الله عز وجل ويكون قد اشرك مع الله احدا ويدخل بهذا هذا الذين يسألون غير الله والذين يدعون غير الله من الموتى الذين يدعون انهم صالحين لو كانوا صالحين او كانوا غير ذلك فانه لا يجوز ان يسألوا او ان يدعوا من دون الله. ان الله عز وجل بيده جلب النفع. وبيده الجيتفاك وتعالى تفع الضر. وان الله بضر فلا كاشف له الا هو. وان يرد بخير فلا رادني فضلي يصيب به من يشاء اذا الامر كله بيد الله ان بيد الله والضره بيد الله والرزق بيد الله والمطر بيد الله والاداره بيد الله وكل الاعمار في الله لذلك لا ترجع الى غير الله لانه اذا لجاء الانسان الى غير الله في دع الشؤن يكون قد استعاذ بغير الله وإذا لجاء الانسان الى غير الله في جلب الخير يكون قد لاز بغير الله. فالاتهادكم تكون في نبع الشرق. واللياذ واللوز يكون في جلب الخير. وكلاهما معين الله تبارك وتعالى. قل اعوذ برب الفلك. والفلق هم الخلق. الفلك هم الخلق. والفلك قيل اقدر رب الفلق قيل هو فالق الاصباح والنواع. وقيل رب الفلق هو فالق الصباح. وقيل, وقيل غير ذلك. فرب الفلق هو الله تبارك وتعالى هو الذي يفلق وهو الذي يفلق بين بين الحظ والنوار وبين الإصباح اي بين الصفح والليل هو الله سبحانه وتعالى. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وهذا يشمل جميع المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى تستعيد بالله من الشر الذي فيها. من الشر الذي فيها. فاذا اتجع الانسان الى الله سبحانه وتعالى من شر من الشر الذي هو موجود افن في المخلوقات كما ان الخير موجود في المخلوقات عاصمه الله عز وجل من شر مخلوقات تبارك وتعالى. ومن شر غاثق اذا وقف. والغاثق قالوا هو الليل اذا اقبل بظلمته والوقوف اذا وقف الوقوف يعني اذا دخل ولا شك ان في الليل بظلمته شعور عظيمه من هوام الارض ودوابها من الحيات والعقارب الى غير ذلك وكذلك من الشياطين لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا دخل المغرب فكفوا صبيانكم واذكروا صلى الله واذا دخل المغرب فقمروا انياتكم واذكروا الله لماذا قال فان للشياطين هيجه الشياطين تهيج عند مغيب الشمس عند الغروب حينما تغرب الشمس تهيج الشياطين ساعه من الزمان فلذلك الليل يحتاج به الانسان الى الالتجاء الى الله عز وجل والالتصاق بالتعويذات وبالايات التي نزلت تعوي... تعوينات للإنسان وللبشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ الآيتين الآخر... الآخرتين من سورة البقرة أعمل الرسول بما أنزل عليه مغبه والمؤمنون إذا وصلنا على القرن الكافرين من قرأ آيتين الآيتين الآخرتين من البقرة في ليلة كفتاه ومن قال أعوذ بكلمات الله التعمات في ليلة فإنه لا تضمه العقرة لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اما لو قلت حين امصيت بالليل حين امصيت قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك فانت محتاج الى الله عز وجل بالليل وبالنهار ومن شر غاسق اذا وقت ومن شر نفاتات بن ونفتات في العقد في السواحر جمع ساحر الذي ينفس في عقده التي عقدها في عمل السحر. ليضر المشق. او لينفع بعض الناس. والنظر من الساحر. والضر من الساحر بالسحر لعمل السحر. فكل هذا قد منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر او صغر له. لا يجوز السحر. بل قال عليه الصلاة والسلام من اتى كائنا او عرابا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالسحر عمل وقفه كما قال الله عز وجل. قال ولكنك يضيع كفره يعلمون الناس السحر من هذه الآية ومن هذه الآيات قال العلماء ان تعلم السحر كفر وعمل السحر كفر فلا يجوز تعلم السحر ولا يجوز طعات الصحر والآن السحر صار في القنوات قنوات في الديجيتال في التلفزيون القنوات بتعتير سحر عظيم يضرب الواحد ونأتي ممتنون آه. انت والله عامل لي العرض وما هتقدر تشتغل واحد جريج الا العار يتفكر يومئم الناس هؤلاء الصحاره والذهاب مجرد الذهاب اليهم كف بالله وحضور تلك القنوات ايضا كفر بالله. لماذا? لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من سعر او سعر له. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كائنا او عرابا. فصدقوا بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفتح تلك القنوات التي فيها تهد. وحضور والكهان والعرافة يكون من باب الذهاب اليهم. لانك شاهدتهم. ولأنك صدقت كلامهم. ولأن بعض الناس يتصلون بهم ويصدقون كلامهم فيكون كمن ذهب إليه. لأنا جئت بيدك فيما التبعج. فهذا لا يجوز. وهذا محرر في دين الله تبارك وتعالى. فقد صغر النبي عليه الصلاة والسلام. سعره نبيد بن العقم في مشط ومشاطة. ومقيت في ديره ذكوان. فنزل جبريل من السماء. بهاتين السورتين بالفلق والناس ومجموع آيات السورتين إحدى عشرة آية وكان النبي عليه الصلاة والسلام سفر في إحدى عشرة عُقدة فجاء جبريل بالسورتين الفلق والناس فقرأ عليه بهما مرة واحدة بالفلق ومرة واحدة بالناس فقام النبي عليه الصلاة والسلام كأنما نشط من عقال وبرئ من وجعي ومن هذا السحر اذا هاتيني السورتين هاتاني السورتان من أعظم السور في حل السحي عن المشهور إذا كان عندك شخص مسهور فقرأ عليه بالفلق والناس ذلك، فإن هذا من أعظم الأدواء ومن أعظم الشفاء أن تقرأ بالقرآن وفي أن تقرأ بالفلق والناس لذلك في حديث عقبه ابن عامر أنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اقرمني سورة ايا من سورة يوسف. واقرمي ايا من سورة هود. قال النبي عليه الصلاة والسلام انا اخبرك بافضل ما تعود به المتعوذون. ولم تقرأ بسورة احب الى الله ولا ابلغ عند الله. منها قلت ملا يا رسول الله قال قل اعود برب الحلق وان استطعت ان لا ان تفعلها في صلاتك فالتفعل حديث ابن حبان بسرد الصحيح اذا هذه الصورة من اعضل الصور التي يتعوذ بها المتعوذون ومن افضل الصور التي يقرأ بها الطارئ في صلاته ومن احب الصور عند ماه سبحانه وتعالى صورة الفلق وايضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعقبه بن عامل أيضا. يا الله عنه. قال الا اعلمنك سورا ما انزل في ولا في ولا في ولا في الفرقان مثلهن قلت بلى يا رسول الله قال قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس قال فاقرا بها ايضا في ليلتك قبل ان تنام سوره الفلق وسوره الناس اذا هذه من الآية العظيمة عند الله تبارك وتعالى ومن الثورة الكريمة في كتاب الله عز وجل ينبغي ان نعتني بها هذا الله وسلم وبارك على نبينا محمد وهذه الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم وصحبه ومن شر النفاثات في العقد والنفاثات في العقد هم السواحذ الذين ينفثون في هذه العقد التي تعقد للسحر وما اكثر السحر الان ماكثر ما السحر والدجالين والعرافين واستغلوا الناس لان الناس عقيدتهم صارت ضعيفه الا من رحم الله سبحانه وتعالى طاره ضعيفه بالله تبارك وتعالى لذلك الانسان اذا اصيب باقل مصيبة فانه يعد ذلك ويقول لك انا عامل ايه عمله اقلنا اجي راجع وانت في الشارع اتعثر مرتين قلت في تنزع يعتقد انه عامل لي حاجه او بيقول لك تقول لك العين حق والسعر موجود لكن لا يعلق الانسان جميع مشاكله بالسحر والعين ولا يعلق الإنسان جميع الامتلاث والمصايب التي تعترض له في دنيا بالصغر او بالعمل او بالعين زي محاصلة الليلة وده السبب ذاته نخلى الناس خلى خلال السحر والدجالين يخضعوا الناس عجبني منه في الجريدة في الاسبوع جالس مبلل غاية جالس مبلل غاية قال ما عارف الجنوب هيفطل يوم كم وسو الفاكير هيفطل كده يوم كم ده زولتا الجال. وقال سمونا للغائب لانه كان ربطوه بالجنازين. في السجن. ما عارف اذا ما نماري ولا قابليه. والولير الجنازين تاني فكت. وتاني ربطوه. وبيقول نفس القصة دي يا ابو سيء افجين دي. كل هذا باطل. زولتا زولتا الجال. لا احد يعلم الغيب. طيب يقول لك الجنوحي فوق لو كده. او احفف الوحدة لو كده. هذا في علم الغيب. ان اراد الله عز وجل ان يكون كذا فلن يستطيع احد ان يغيره. واذا اراد الله عز وجل ان يكون كذا وكذا فلن يستطيع احد من خلق الله مهما ولا ان يغير تقدير الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة. ينبغي ان يعتقدها كل انسان. فواحد يجاي قالوا بالسلمة. العنج النار كان بالموين. اهلة شاك والعربات والحفلات. غير بتاعة الكريمة الزمان ذات. ده تشتج الناس كلها في الناس ناجد عن سكري بتوشيهم بالناس بالله لا انه روح ناجد انهم سكري بتوشيهم بالناس وفيه لا قطر الناس واحد كان في العربي قبل ليوه يا مامت قبل السنوات يا ولا بنوش هم ناجدهم العيان اي, زول عيان. أي سكري فيبي اي مرة اديه الجردل بتاع موايا بتاع يابونا يا فالامن ده فوق التميلون جاب والله ده شديد. ده شديد يابا التميلون قال انا تطتك عليك حتى تدوي الناس فاجات يعني انت جالي لا عاد علم الغيب يقول لك هيحصل كده يوم كده ده ده كاب طوارئ اي زول له يقول لك يتمم ما دجال سجان اي زول يقول لك افتح الكتاب دجال اي زول يقول لك انا بارك بالرمال هنا اول الجماعه يقول لك انا بجور السبعه ما علنبيه يعني بكره هيحصل جنون سجان أن علم الغيب لا يعلم إلا الله دي معلومة لا بد. كل من خور في قلوب الناس في عقيدهم. لا أحد غير الله يعلم الغيب قال تعالى كل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله فما يشعرون أيانا يبعثون لكما ربنا تعالى وتعالى لا أحد غير الله يستطيع أن يجلب لك نفعا أو أن يضرع بل قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اتمنت على أن يضعوك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله تعالى لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك رفعه الاقلام وجفه الصعب ومن شر نفاسات بالعقد ومن شر حاسب اذا حسب والحاسب هو الذي يتمنى زوال النعمه من الغير اما الذي يتمنى ان يؤذيه الله نعمه كغيره ولا يتمنى ان تدون النعمه من اخيه فهذا ليس بحسب وإنما هذا هو وهي الحسد المباح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن الذي يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه فهذا حاسد والحسد حرام قال تعالى هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله وقال الله عز وجل ومن شر حاسد إذا حسد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العسد فلا بد للإنسان أن يقول قلبه طايعاً وسليماً تجار أخواني لأن بالقلب السليم الفوز والنجاح في الدنيا والفلحة في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم آتِه وسنا تقوىها وذكرت حيما ذكرها إن كان توليها أو منعها اللهم إنا نطلب الرضا والثقة والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من تلقى المنافع وارزق الطيبا وعملا متقبلا هذا وطلبه فليبارك على النبي محمد وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم بالموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مزمل عوض الله